فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَاهِ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُنَا الْبَابِ الَّذِينَ يُنْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقُ وََّذينَ يَصلونَ مَا أَمَرَ اللَّ بِهِ أَصَلَ وَيَحْشَونَ رَبَّّ وَيَخَافُون وَيَحْشَونَ رََّّ وَيَخَافُونَسُ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 فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لهم اللعنة ولهم سودار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 7. وفرحوا بالحياة الدنيا 8. وما الحياة الدنيا في الاخرة إلا متاع 9. ويقول الذين كفروا نولا أنزل عليه آية من ربه ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من يناب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الرحيم ملك يوم Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina الصراط المستقيم صراط الذina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِئَتًا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به لوض أو كلم به الموتى بَل لِلَّهِ نَعْبُدُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُنُّ قَرِيبًا مِّن دَارِكُمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتُنْزِهَ رُسُلٌ مِّن قَوْمِكَ فَأَمْنَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فأمليت للذين كفروا ثم أخدتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وَجَعْلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءٌ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي نَرْضِئًا بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُبْنِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَشْقَى وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَالٍ اللَّهُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها لنهار أكلها دار عَقَبًا الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعَذَابَ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ بَعْضُنْ يُنْكِرُ بَعْضًا قُلْ إِنَّ إذنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عرفيا ولئن اتبعت أهواء بعدما جاءك من العلم Ba'd ma jāāke min al-alm ma laka min al-lāhi min wali wala waq Wa lakad arsanna rūsula min وَمَا كَانَ لِرَسُولِنَا يَاتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتِ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَاْتِي لِأَرْضِنَا خُصَّهَا مِنْ وَاللَّهُ يَحْكُمُ نَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قل كفى بالله شهيدا بيلي وبينكم ومن عنده علم الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَذِكْرٌ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا كَفَونَ بِمَا أُصِلتُ بِهِ وَإَِّ لَفِي شَكِم مَّا تَدَعونناَا وَإِا لَفِي شَكِم مَّ تَدَعونَنا إلَهِ مُرب قلَ رُسُلُجُمُ أَفِيَّ شَك فَطِلِ يَدعوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوا عَنْ مَا كَانَ يَعْبُدُ بَ تَُا بِسُقَان مُبينقالَتْ لَهُم رسُلُهُم إِ إحنُ إِلَّا وَشَر مِسْلُكُمْ وَلكَِّ اللهََّ يَمُُّ على مَ شَاءُ مِن, من عبَادِك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 وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۖ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۖ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَرَسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّ لَكُمْ مِنْ أرضنا ل نُخجنَّكُم مِنَرُضِنَا أَلَ تَعودَُّ فيِي مَِّتنَا فَأَوحاءِ لَذِ م وََبُّهُملَ نُعَلِكًا الظَّالِمِين وَلَ نُسكَِّكُم لَظَم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غنيم ومن الذين كفروا بربهم اعمانهم كرماد انشدت به الرياح في لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك Alhamdulillah, Rabbin العالمين Ar-Rahman, Ar-Rahim يوم الدين Iyaka نعبد وإياك نستعين Ihdina الصراط المستقيم Сراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر أن الله خلق السماوات ولارض بالحق إن يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَرَسُولَ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَنْتُمْ مُذْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا جَزِعنَا أَمْ صَبَر ل مَالَ لَا مِم مَحص وَقَالَ الشَّيْقَانُ لَم نَّا قُغِيَ لَمْرُءَِّ اللَّ وَعددَكُم وَعدًا الحَْحَقُُ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي الا تَنُومُونِ وَنَوْمُ الْأَجْدَافِكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قبل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 Dahiyyatuhun fiha selam الله Elhamdülillahi Rabbil alameen Ar-Rahman ar-Rahim Melik yawmiddin iyaka na'budu Wa iyyaaka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 لم تر كيف ضرب الله مثلنة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله لمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 جميله قلت متعوا قلت متعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيم الصلاه يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف يوم لا بيع فيه ولا خلال من قبل أن يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات ولأرض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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ اللَّه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير في زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئدة من الناس تهوي إليهم فارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء, ربنا وتقبل دعاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عما يعمل Inma yuokfiruhum liyom Tashkacu fihi labasar Tashkacu fihi labasar Muhkirin mqniru rousihim Na yaratadu ilayhim Tرفuhum Wafidatuhum Hawa Wahan يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَانٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَنَّا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ لَمْثَانِ وَقَادِمَ كَرُم مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ نَّتْقَامُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَبَرَزَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَبَرَزَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ أَتَرَى مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبه ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به هذا بلاغ للناس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 Ar-Rahman ar-Rahim Melik yom الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'im الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِينَ آمِن بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلاك وَالَّذِي خَلَقَ فَسَوَّاهُ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَاهُ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَاهُ فَجَعَلَهُ غُثَاءَ نَحْوَاهُ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ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 ابقى ان هذا لا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا احد الله